Da, jeg må se på at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 لعام ثلاثة وثلاثين لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافقة للحادي والثلاثين من شهر مايو لعام إثني عشر وألفين للميلاد وتعلمون أحبتي أن هذه هي المحاضرة الثانية في هذه الليلة وذلك لأن أخانا فضيلة الشيخ يحفظه الله تعالى على سفر في هذه الليلة سأل الله عز وجل أن يرده سالما غانما وقد حصل نوع من ف فأخذت محاضرته في هذا الأسبوع وهو يأخذ محاضرتي في الأسبوع القادم يعني في هذه الليلة محاضرتين متتاليتين وأحرمكم من أنسي في الأسبوع القادمة ماشي؟ لكي تعرفوا بس لكي لم يكنوا موجود وفضل الله تكلمنا في المحاضرة التي كانت بين المغرب والعشاء أخذنا من الآية الثامنة وحتى الآية الثلاثة صحيح؟ آه الآية الثلاثة وثلاثين وطبعا مع الظرة كان لنا أن نقف مع قصة أصحاب الجنة وقفات إلا أننا ألبناها بسرعة فلو أعدنا نكلم فيها محاضرات لنستخلص منها العبا والعظات لما كفت طيب فسمحونا صلى الله الله عز وجل أن يبارك في القليل أيضا نواهته في المحاضرة الأولى على المعسكر الإيماني طيب فبعض الناس أنبه حتى ما لا يحصل نوع اضطراب ما فيش واحد بقى ولا واحدة ما تجيش يوم الحد والثلاث المعهد تقول لك إيه أصليحنا عندنا معسكر إيماني لا العاز يحضر احضر المعسكر الايماني او احضري المعسكر الايماني من الصبح ها وتعالي المغرب على الدرس هنا في المعهد تعالي المحاضرات تحضري بعد المغرب وبعد العشاء عايز ترجع تاني او ترجع تاني بقى تعالوا المسجد والموضوع مش لازم 3 ايام صرف طيب واحد يقول لك اصل مش فاضل لي واحد تعالى يوم واحد واحد يقول لك أصطنى مش فضل من العصر العيش تعال واحدة أصطنى تطبخ لجزها ويتلقها من فعش تخرج تعال من الفجر لذات الظهر ولا واحد بخي يعني العز يزود إيمانه ويعيش معنا سويعات في الطاعة فينتهز هذه الفرصة نعم مسجد الكبير المتعال عند بنزينة عتمان وانت رايح للجمرك طيب عند ذاك اليمين المسجد وقلنا احنا مختارين المسجد ده على البحر وانت أعطيها في المسجد المتجه للقبلة تبص كده من الشباك تتنسم نسيم البحر وتبص كده على اليمين تجد القبر طيب فالعايز يروح عن نفسي يرفي عن نفسي كده ويبص على الشمال عايزة تذكر الآخرة يبص على اليمين واضح أيضا أتقدم بالشكر للأخت المفضالة بنت زكي السماحي جزا الله على بحثها طيب نحن طبعا تذكرون أننا ذكرنا بعض الأسئلة التذبورية في سورة القلم صحيح وقلت لكم أن الطلاب يجزون الله خيرا بيحلوا الأسئلة دي يعني حياتنا مش جايبينها من المريخ ولا من كوكب آخر لا أسئلة وتحل أهو حلنها هاي دي الحلول بتاعة الأسئلة اللي احنا قلناها حلوها دزاون الله خيرا في خمسة وستين صفحة بس دي أسئلة صورة الايه صورة القلم أهي أهي أسئلة صورة القلم أهي الإجابات بتاعتها واضح فاللي عايز الإجابة أهي بس بمسلمهاش لحد طيب وهذه أسئلة صورة الحقة اللي عايز يحضر والسلامة لنخلص شاء الله طيب ونجيب على بعض الأسئلة في جزء تبارك في دار القرآن يوم الأحد بعد المغرب بنوع مقراءة دبرية ونسأل الأسئلة في السور الجديدة ونتطرق لبعض الإجابات طيب بسم الله لقاؤنا في هذه الليلة مع قوله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم جعلنا الله منهم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين تكلمنا في اللقاء الماضي والمحاضرة الماضية عن نهي, نهي الله عز وجل عن طاعة المكذبين وبيّن أنه ابتلاهم بما أنعم به عليهم من النعم ومن أعظمها نعمة بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كما ابتلى أصحاب البستان الذين منعوا حق الله فيه فأحاط بهم من أمر الله ما أحاط به عقوبة عاجلة عذابا في الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لمن عصى الله وكفر نعمه ولم يؤدي حق الله فيها ثم أتبع ذلك ببيان ما أعده للمتقين من جنات النعيم التي لا تفنى ولا تعتريها الآفات وأنهم لا يستوون مع المجرمين المكذبين والرد على من زعم ذلك أو طمع فيه وهذا على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد قول إن للمتقين المتقين الذين اتقوا الله بفعل أوامه واجتناب نواهيه ومن ذلك أداء ما عليهم من حقوق وواجبات بدنية أو مالية إن للمتقين عند ربهم أضاف رب إلى الضمير العائد إلى المتقين تشريفا وتكريما لهم رب المتقين إشارة لضمان ذلك لهم لأن الرب هو الخالق المالك المتصرف المتقين ماذا لهم لهم جنات النعيم جنات بساتين بساتين النعيم الدائم وهي المنازل التي أعدها الله لهم وسماها جنات النعيم لما فيها من ألوان النعيم والنعم ولما فيها من أنواع التنعم مما لا يعلمه إلا الله عز وجل قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال الله عز وجل في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين جعلنا الله منهم ماذا تخيله ربنا هو الذي أعد تخيل لما أنت تروح ضيف على واحد غني وكريم طيب أذكر لي بعض طلابي في الحجاز لما أنزل ضيفا عليه أنزلوا ضيفا عليهم بمفردي طيب يذبحون لي شاه أنزلوا عليهم ضيفا بمفردي يذبحون لي شاه ويجمعون بعض الجران أو الأصدقاء احتفالا به هذا يكرم ضيفه تخيبا إذا نزلت أنت عند الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأغلى الأغنياء والذي يملك السنوات والأرض وبينهما ماذا يعد لك يقول في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الله أكبر يعني أي حاجة تأتي على بالك أو على فكرك وعقلك فالجنة بخلاف ذلك تخيل مستحيل حاجة جئت على بالك تكون موجودة في الجنة ليه لأن الله عز وجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فأي نعيم في الدنيا في الجنة أي نعيم في الجنة أي نعيم في الدنيا رأيتم سمعت عنه كيف ذلك الجنة فيها أفضل من ذلك ثم ينكر الله عز وجل ويربخ هؤلاء بقوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين أي أفنساوي بين المسلمين والمجرمين في الجزاء الدنيوي والأخروي يعني لا يمكن أن نساوي بينهم لأن حكمة الله عز وجل تأبى ذلك وكذا عدل الله سبحانه فللمسلمين النعيم والثواب وللمجرمين العذاب والعقاب والمسلمين هم الذين استسلموا لله عز وجل وانقادوا له بجوارحهم الظاهره والباطنه وهم المتقون الواحد لازم يعرف يعني مسلم لازم يعرف يعني ايه اسلام اسلام استسلام انقياد هو الاستسلام مش تيجي تروح تكلم تقول لها يا اختي اللي انت بتعمليه ده او اللي انت ده, ده حرام انت كل حاجه حرام حرام حرام, حرام. كل حاجة طيب تعشيتنا كل حاجة مار وقبر وعذاب ما ابدا تقول لنا حاجة حلوة وربنا غافور رحيم صحيح ماشي ما هالقرآن فيه الوعد والوعيد فيه التغيب والتغيب انت بتقول الله عز وجل غافور رحيم صحيح بس انت ربنا قالها طيب ها حد يقول لي شف قال ايه إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابُ وِإِنَّهُ لَغَفُورُ رَّحِيمُ نبِّئ عبادي أنني أنا الغفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم يعني أنت عايزة تأخذي وزء واحد عايزة تأخذي نبِّئ عبادي أنني أنا الغفور رحيم بس مش هتأخذي وأن عذابي هو العذاب الأليم أذكر مرة كنت أكلم إحدى البناتها ده هنا الله فهي كانت سألتني سؤال كم ده 86 كده من كم سنة كتير طيب أكثر من 20 سنة 25 سنة تقريبا فعايزة تقطع عليها الطريبة تقول لي إيه بص يا شيخ احنا كلها روح النار ليه كده الشابنا بيقول في سورة مريم يقول إيه وإن منكم إلا على ربك ايه؟ حاتنا النقضية وقفعت وقفعت. طيب ما تكملي كملي ثم ننجي الذين اتقوا جعلنا الله منهم ونظر الظالمين فيها جثية انت ليه عايزة بس ان كلنا هنروح النار ما بش حد هينجو طيب لا اله الا الله فاقول ان الله عز وجل سيجعل للمتقين جنات النعيم وأقول مثلا للأحوات تمتلك تكلمهم تقول لك إيه بصرة لما اقتنع في الإسلام في الإسلام في الانقياد تقول لما اقتنع ده ربنا لأمر أمرك ربنا بالحجاب كما أمرك بالصلاة والصيام والزكاة والحج انت بتصلي؟ اه لا بتصلي عشان ربنا اماني بالصلاة طيب ما بعض اللي عمرك بالصلاة اللي عمرك بالحجاب طيب من الحمد لله محتاجي بهو لف شعرات بطرحة طيب تبين حجم رأسها وحجم شعرها وفكى النفسها محجبة يعني هذا بتحقى الناس بيفكروا انها عشان لف شعراتي او محجبة وهذا رأيته في التلفاز كنت اتابع بعض الاخبار ف أتوا بصورة كده للشارع وهم بيقيسوا المقياس الشارع بطائفة كده من الناس فجابوا لأطى كده معظم الناس اللي في الشارع لابسين الطرح الايه؟ أو في الجامعة لابسين الطرح اللف دي وفكروا فبيقول لك إيه وهذه ظاهرة موجودة أن في مصر معظم الفتاة محجبات ولم أرى محجبة طيب الصورة كان فيها ما فيش ولا وحدة كشف شعرها صحيح لكن ولا وحدة محجبة كما أخبر ربي الله عليه كاسيات عاريات والله لابسة ومش لابسة كل الملابس اللي لابساها ضيقة جدا جدا جدا تبرز مفاتن البنت وتبرز كل عضو في أعضائها بالتفصيل والله لو في حباية في إدراعها تبال بسبب البضيهات اللي بلبسوها أو اللي بلبسوها دي هي وبدنها لا فرق بل أحيانا والله أحيانا الواحد يخيل إليه يجد لبسها وليس لبسها والله خاصة إذا كان البضي اللبسها بلون البشرة الواحد يحار يلبس هدوم وليس لبس هدوم طيب كاسية عالية فأتي تقول لك إيه؟ لما اقتنع تقتنع بإيه؟ السيد أنت أنا عبدة أنا سيدك أمرك بأمر؟ ما عليك إلا القيار لما اقتنع وهي لما تخطب مجوز طيب وهذه الأشياء فيه مع الإسلام؟ سيدك أمر أمر؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنه انت مؤمنه اه تعال نشوف وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم لما سيدك ومولاك يا مركب مالكيش انك تختاري طيب وش نفسك أنت, انت من المؤمنين تعال نشوف قول المؤمنين ايه انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه سمعنا وأطعنا ده قيله مؤمنين طيب والتانيين سمعنا وعصينا طيب فشوف أنت من مين وقلي على حسب قولك سمعنا وأطعنا نحكم أنك مؤمنين سمعنا وأعصينا ماشي ده كلام اليهود عرفنا خلاص نتبع إيه لما الخطير يخونا نحظى وده في كل أمورنا وكل حياتنا فالإسلام ما النهج حياة واضح فنقول المتقون هنا الله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين يعني الذين استسلموا لله عز وجل وانقابلوا بجوارحهم الظاهرة والباطلة هم وهم المتقون هل نجعل هؤلاء كالمجرمين يبقى فيش عندنا لصنفين شوف أنت مسلم من قد مطيع ولمجرم وهم الذين ارتكبوا الجرائم وخالفوا أمر الله ونهيه وكذبوا رسله ما لكم كيف تحكمون كيف تحكمون بهذا الحكم وتظنونه فشتان بين من اتقى الله واستسلم له طيب وانقاد ظاهرا ولاطنا وبين من عصى الله وخالف أمره وارتكب نهيه في الجزاء الدنيوي والأخروي كما قرأت الآن قبل قليل واحد يقول لك مش أحكم الشريعة لدي الوقت ولا أداء وإنت مين إنت إنت مين إنت يا مسكين تحكم سبحان الله قال له الحكم والأمر الله عز وجل وأدرى وأعلم بحكم هذه الحياة يقول لك لا سياسة في الدين وفي السياسة طيب خلي الدين بتاعكو في الجوامع بس خلطة من سيب الدين برة سيب الدين في الجامعة واخره برة ماكش دعوة بالدين ازاي طيب الدين ننظم لنا كل حياتنا قل إن صلاتي ونسكي وإيه, وإيه ومحياي ومماتي كل حاجة لله رب العالمين طيب لا لهم الله قال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون أم كتاب فيه تدرسون بل ألكم كتاب منزل من عند الله فيه تقرؤون فأخذتم منه هذا الحكم الجائر إن لكم فيه لما تخيرون أي إن لكم في هذا الكتاب للذي تختارون لأنفسكم وتشتهونه والجواب ليس لكم ولا عندكم كتاب أخذتم منه ذلك فليس لكم ما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة أي بل ألكم علينا أيمان عهود ومواثيق بالغة أي مؤكده ومستمرة إلى يوم القيامة تضمن وتتكفل ان لكم لما تحكمون ايا الذي تحكمون به لانفسكم وتختارونه وتريدونه لا اي ليس لكم علينا عهود ومواثيق بذلك فليس لكم ما تحكمون سالهم اسالهم ايهم بذلك زعيم الكفيل الضامن اسلهم يا رسولنا ايهم المتكفل الضامن أن المسلمين كالمجرمين في الجزاء وأن للمجرمين ما يتخيرون وما يحكمون حتى يتبين ضعف هذا الادعاء وهذا الظن إذ لا أحد تكفل لهم بهذا ويضمنه لهم أم لهم شركاء أي بل ألهم شركاء من الأصنام والأنداد أشركوهم مع الله فتكفلوا لهم بذلك وضمينوه لهم فليأتوا بشركائهم أي فليأتوا بهؤلاء الشركاء ويحضروهم ليعطوهم ما تكفلوا به لهم إن كانوا صادقين في زعمهم ودعواهم أن لهم ما يتخيرون وما يحكمون به لأنفسهم أو إن كان هؤلاء الشركاء صادقين وكل ذلك منتف عنهم فليس لهم كتاب ولا عهد عند الله ولا لهم شركاء يستطيعون تحقيق ذلك لهم فدعواهم فاسدة وحكمهم باطل نأخذ من هذه الآيات أن الله أعطى وعداً للمتقين وبشرهم بما أعد لهم عنده من جنات النعيم وفي هذا ترغيب بتقوى الله عز وجل أيضا إثبات ربوبية الله عز وجل الخاصة للمؤمنين وتشريفهم بها أيضا شتان بين المسلمين وبين المجرمين فيما أعد الله لكل منهم فالمسلمون لهم السعادة ولهم جنات النعيم والمجرمون لهم الشقاء وعذاب الجحيم أيضا اتصاف الله عز وجل بالعدل بأكمل صوره وأسمى معانيه كما قال تعالى وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صدقا وَعَدْلًا صِدْقًا في الأخبار وَعَدْلًا في الأحكام طيب عَدْلًا في الأحكام يبقى الحكم المين لله تغازل بعض الناس يغازلون طائفة من الشعب عشان ينضموا تحت لوائه يغازل النصارى والعجب تخيل ما النصارى الذين يدعون أنهم ليسوا قلة بل أكثرية وأن عددهم وصل إلى 7 مليون 7 مليون كلكم في الانتخابات ما جبتش 3-4 مليون ليه ال الذين رشحتموه حصل على 5 مليون طيب 5 مليون ونص جهار المسلمين رشحوا هذا أنا أعرف كثير من الجهار المسلمين رشحوا هذا وكثير من الخلول يا أصد رشحوه أيضا يبقى كان لقي من النصارى وتقولوا أنك سبع مليون المهم أيضا خطأ المكذبين والمجرمين وضعف رأيهم وبطلان معتقدهم في التسوية بين المسلمين والمجرمين وأن لهم ما يتخيرون وما يحكمون فليس لهم ما يحكمون وما تخيرون ولا حج لهم على ذلك ولا دليل أيضا تحدي المكذبين بأن يأتوا بمن يضمن لهم ما ادعوه وحكموا به لأنفسهم من زعيم أو شريك وأن لهم ذلك أيضا دعاة الضلال ومن أشركوا مع الله وعلى رأسهم الشيطان يتبرؤون من تابعيهم في أضيق الظروف وأشد المقامات يوم القيامة نعم يا إخي إذا بالإطافة الهوفيات لن نسمى المريضة أو أبو مفيتة نحن ننكمل في السياسة حسنا لا فويات ولا مجندين ولا منهاش دعوة و أحدها كانت سوء مجهور فيه و اسم كثيرين كثيراً واحد يتكلم عن أبيه شاف اسم أبو في الكشف يمكن أن تشافه أسماء <تصفيق> الآن نجدعنا كيف في السياسة يقول تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون إلى آخرين الصورة <تصفيق> يوم يكشف عن ساق يوم ظرف زمان متعلق بما قبله أي جزاء المتقين بجنات النعيم وجزاء غيرين بما يستحقون يكون يوم يكشف عن ساق عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساق عن, عن, عن, عن ساقه يعني ربنا ليه الحديث ما كده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه طبعاك حديث ضعيف الحديث في صحيح البخاري في تفسير سورة القلم وفي صحيح مسلم في كتاب الإيمان طيب فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً إتليس بقى عمود يسجد يوم وائع مش عارف يسجد ليه؟ ما هو الحركة مش لينة العمود الفقري وجسمه تصلب خلاص ليه؟ مش آخذ على السجود مش آخذ على الركوع والسجود لكن احنا الرياضيين نركع ونسجد ليلة نهار فأخذينا على الموضوع اسجد على طول سهلة عارفينها قبيمة طيب لكن التالي يجي يسجد بيشوفه وبيعملوا ايه؟ يجي اسجد ويقول مش ناخع مفصله خلاص خشبت طيب نسأل الله العافة العافية وهذا الحديث أولى ما تفسر به الآية فيكون معناها يوم يكشف الله عز وجل عن ساقه ويأخذ من الحديث إثبات الساق لله عز وجل وكشفه ذلك اليوم كما يليق بجلال الله وعظمته كما هو مذهب أهل السنة والجماعة طيب قد يكون قائل ورد عن بعض السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن معنى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ساق الجبد أي الكرب الشديد والهول الفضيع والأمر الشديد كما يقال كشفت الحرب عن ساقيها وعن ساقها لا يتنفى هذا في كرب وفي شدة وكذا ومع ذلك يكشف الله عز وجل عن ساقه واضح؟ كما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تخيل أخوانا الموقف ده إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها اللي يحصل تخيل لو وحدة مرضعة دايما تلاقيها إيه حضن ابنها كده ومقربها لسدها في فرصة أنها ترضع لا تتوانى عن ذلك فتخيل بقى ديه تذهل كل مرضعة عما أرضعت شوأتك يعني تسرخ بشوأتك طيب وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد نسأل الله العفو والعافية لأدى الله يخبرنا رأيتها أثرت في انسان معروف بالفسق والعصيان والفجور رأيته لما استمع لهذه الآيات بأذن قلبه والله تأثر تأثرنا عجيباً وما كنت أظنه يفعل ما كنت أظن إن واحد زيدة لو سمع هذه الآيات تؤثر فيه والله هو الذي نبهني إلى هذه الصورة كم ده ممكن أكثر من ثلاثين سنة لما رأيته يتأثر بهذا الموقف الرهيب قلت سبحان الله مثل هذا يتأثر بمثل هذا الكلام طيب ونحن قد نكون قرأناها مرارا مئات المرات في كل رمضان نختم مش عارف كم مرة وسمعناها كثيرا مش عادين نتخيل ونتصور هذا الموقف ولما تبقى أب وترى زوجتك كيف تتعلق برضيعها أو بولدها وتتخيل أنها في يوم القيامة تذهل عنه تعرف شدة هذا الأمر فالآية تحمل على هذا وهذا ولا تنافئ بينهما وكل ما ذكر يحصل يوم القيامة وأشد منه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون أن يطلب من المجرمين تبكيتاً لهم أن يسجدوا كالمؤمنين فلا يقدرون عليه ولا يستطيعون لحناء لتصلوا بظهورهم كما ذل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه لأنهم امتنعوا عن السجود لله عز وجل وتوحيده في الدنيا يوم أن كان ذلك باستطاعتهم وينفعهم فاعقبوا بهذا والجزاء من جنس العمل طيب السجود في الأصل يطلق على الانقياد والخضوع مطلقا ويطلق على الصلاة كلها كما في قول تعالى فإذا سجدوا فليكونوا مورائكم يعني صلوا يعني إذا صلت الطائفة الأولى فليكونوا مورائكم يحرسون. ويطلق على السجود على الأعضاء السبعة كما هو مشهور خاشعة أبصارهم أي ذليلة منكسرة خاضعة أبصار المكذبين والمرجمين يوم القيامة ترهقهم يعني تغشاهم ذله خوف هوان صغار وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون والحال أنهم قد كانوا يطلب منهم السجود حال كونهم سالمي الأعضاء فلا يسجدون يحضر يحضروا يطلب منهم السجود والقيامة من مش, مش هيعرفوا فعقبوا بعدم قدرتهم على السجود في الآخرة قال ابن كثير ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم كذلك عقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجل الرب عز وجل فسجد له المؤمنون لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحدا كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه عكس السجود كما كانوا في الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون فذرني تهديد فذرني ومن يكذب بهذا الحديث المراب الحديث القرآن دعني يا رسولنا اتركني والذي يكذب بهذا القرآن ولا تستعجل له فأمره إلي في حياته وبعد مماته وفي هذا تهديد شديد وعيد أكيد لمن كذب القرآن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ الله عز وجل يتوعدهم في قوله فَفَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبِ هَذَا الحديث وذلك باستدراجهم والكيد بهم ليتمادوا في غيهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر سنستدرجهم نأخذهم شيئا فشيئا من حيث لا يعلمون وذلك بتمتيعين في الدنيا بالأموال عايز أموال؟ خد أموال عايز أولاد خد أولاد عايز أرزاق عايز مركز مرموق عايز شهادة عايز عايز خد خد اللي انت عايزه عايز طول في العمر خد طول في العمر ليتمادوا في طغيانهم ثم نأخذهم ضغطها وهم لا يشعرون بعض الناس بيفتكر ان لما يطلب حاجة من ربنا ربنا يعطيها له يقول لك ربنا مش حرمني من حاجة كل ما فلم حاجة دهاله كل اللي مطلب حايا ربناه الدهالي ده ربنا بيحبني ابدا مش دليل على الحب ده العكس ممكن يكون دليل على البغض طيب ازاي احيانا انت في البيت لما تكون ارفان من مراتك وما اكثر ذلك يعني احيانا اقول احيانا قد وقد تأتي للتكفير طيب قد تكون ارفان من مراتك. انا عايزة كذا خدش وهدلي كذا خدش ليه مش طي أسمع صوتها مش عايز أسمع صوتها طلبتها مجابة ليه أصلا وقلت لها لا عشان خطر طيب مش عارف ايه وتقلق تزمني على دماغي بالساعة والساعتين واليوم والشهر والسنة وأنا أرفع من خلقيتها مش, مش طيب شفر خد خد دينه دينه دينه هو عايزه طيب وللهمة الأعلى ممكن ربنا لا يريد أن يسمع صوت بعض الناس عايز كزا نصلى الله عفرع فيه فمش دلاء الحب وقد يكون استدراج انت عملت بعض الحسنات خد قدامها بعض النعم عشان تيه قيامة ابيض ما عندك شي حاجة طب يا رب ان اعملت اعمال صليحة وانت خذت كذا وكذا وكذا فنصلى الله عفرع سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ليتنادوا في طغيانيا ثم نأخذهم بغتا وهم لا يشعرون وأملي لهم أمهلهم أنظرهم أمدهم لكي يتمادوا في غيهم إن كيدي متين الكيد المكر بخفية إن مكري الخفي متين عظيم لمن كذب رسلي وكتبي فكيف بمن كذب أفضل رسلي محمدا صلى الله وسلم وأعظم كتبي القرآن الكريم كما قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم ريدا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين المعنى أني أمهلهم وأنظرهم بل وأمدهم لكي يتمادوا في غيهم ولا أغملهم أمهلهم ولا أغملهم بل أكيد لهم في الخفاء وأنكر بهم ثم آخذهم أخذ عزيز مقتدر عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم بعض الناس والله هذا سمعته بأذني وما ربنا سيبكوا فرضا له سيب أمريكا دول عمل يأكلهم يأكلهم ربنا سيبهم له معطرد على حكمة الله عز وجل فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم يمهله حتى إذا أخذه لم يفلت ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد نسأل الله العفوة فيها ما تفكرش الناشا ربنا سيبك تأصي ده ربنا يعطيك فرص انك تتوب يمكن تتوب يمكن ترجع طيب لكن انت بتتمادى طيب حل بالك اني مش هيسبك على طول ما صلى الله فرع فيها أم فهم من مغرم المثقلون أي بل أتسألهم أجرا يعني على تبليغك الرسالة لهم فهم من مغرم فهم من هذا الغرم وهو الأجر الذي طلب منهم مثقلون أي أثقلهم هذا الغرم وعجزوا عن حمله وحال ذلك بينهم وبين الاستجابة لدعوتك والجواب أنك لم تسألهم على ذلك أجرا فلماذا لا يستجيبون أم عندهم الغيب أي بل أعندهم الغيب أي أعندهم علم ما غاب عن الحواس من الغيبيات الموجودة والسابقه واللاحقة من أحوال وأمور الدنيا والآخرة وعلم اللوح المحفوظ فهم يكتبون لأنفسهم ما يريدون وأنهم على كفرهم أعظم منزلة عند الله من أهل الإيمان وأنهم على حق وأن لهم الثواب عند الله والجواب أنه ليس عندهم علم الغيب فيكتبوا لأنفسهم ما يريدون بل الغيب لا يعلمه إلا الله كما قال عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وإذا لم يكن عندهم علم الغيب فلماذا يكذبون رسل الله وكتبه وهو عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى هو مكذوم أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك أمر المكذبين ثم قال اصبر يا نبينا والصبر لغة الحبس أي حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عما حرم الله وهو أنواع ثلاثة الصبر له أنواع ثلاثة صبر على وصبر اثنين عن صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله يبقى صبر اثنين على واحد عن على طاعة الله وعلى أقدار الله وعن معصية الله طيب وحكم الرب أيضا ينقسم إلى أقسام ثلاثة فاصبر لحكم ربك الأحكام في حكم كوني وفي حكم شرعي وفي حكم جزائي فاصبر لحكم ربك الشرعي في تبليغ رسالته وعبادته واصبر لحكمه الكوني فيما ينالك من أذى قومك وغير لا وغير ذلك طيب قال ابن وذلك نص في الصبر على ما يناله على ما يناله من أذى الخلق وعلى المصائب السماوية والصبر على الأول أشد كما صبر صاحب الحوت ذهب مغاضبا لربه لأجل الأمر السماوي ولهذا قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم الإزلاق بالبصر والغاية في البغض والغضب فالصبر على ذلك نوع من الحلم وهو احتمال أذى الخلق وفي ذلك ما يدفع كيدهم وشرهم فاصبر لحكم ربك طيب حكم يا ربنا اللي بيحكمه يا أخواننا فاصبر لحكم ربك الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر له الأمر في ذلك كله فاصبر لحكم ربك ولا تكن لا تكن في الاستعجال والمغاضبة وقلة الصبر كصاحب الحوت يعني ذنون وهو يونس ابن متى عليه السلام حين غضب على قومه ولم يصبر وذهب متجها إلى البحر وركب البحر وما جرى له في ذلك من اقتراع حيث اقترع أهل السفينة لما ثقلت بهم واشتدت بهم الأمواج أيهم يلقى لألا يغرقوا عمل أرعة لا يسمى واحد يرمي نفسه في البحر كل المركب كلها تغرأ عمل أرعة يلا من يخونا يغرق نفسه عمل أرعة طلعت على يونس الله عليه السلام طب لا إلا يونس ده هو النبي بتاعنا نرمي النبي طب شوفه واحد تاني نعمل أرعة تاني يعمل تاني برضو هو ثالث هو لا هو هو طيب فوقعت القرى عليه أكثر من مرة ابتلاء من الله له القوه فالتقمه الحوت وهو مليم إذ نادى وهو مكذوم نادى ربه ودعاه وهو مكذوم حال كونه مكذوما مغموما مكروبا قد امتلأ هما في بطن وحزنا في بطن الحوت وغمرات اليم بعدما التقمه الحوت وغاص به في لجج البحر قال تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوة أخي ذنون إذ دعا في بطن الحوت ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه إيه هي الدعوة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين المراد لا تكن مثله في الاستعجال والمغاضبة لولا أن تداركه نعمة من ربه لولا أن أدركه نعمة من ربه ولطفه فرحمه وتاب عليه طيب لنبهذ بالعراء لطرح في الأرض الفضاء الخالية وهو مذنون غير ممدوح مليما بذنب لكن الله عز وجل تداركه بنعمته وتغمده برحمته فنبذ وهو ممدوح وسارت حاله أحسن من حاله الأولى فاجتباه ربه فجعله من الصالحين أي استخلصه ربه واختاره ونقاه من كل كذر فجعله بتوفيقه وتقديره الشرعي والكوني من الصالحين من المرسلين المخلصين المخلصين في العبادة لله عز وجل وفق شرعه وأمره ونهيه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر, الذكر يقارب الذين كفروا بالله وكذبوا رسله وكذبوا رسله أي لينفذونك بأبصارهم أي يصيب يصيبونك بأعينهم من حسدهم وحنقهم وغيظهم لولا حفظ الله لك وحمايته إياك منهم وهذا غاية ما يقدرون عليه من الأذى له صلى الله عليه وسلم والله حافظه وناصره كما قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا لما سمعوا الذكر حين سمعوا القرآن منك قال تعالى وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ في هذه الآية دليل على أن العين حق لكن إصابتها إصابت العين وتأثيرها بأمر الله عز وجل ووردت بذلك أحاديث في العين والعائن كما قال نساء الله سلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا يعني لو واحد طلب منك أنك تغتسل لواحد أو تتوضأ له هذا واجب تأثم لو مرضتش. طيب يعني إيه يعني إحنا عادينا في المعهد ده هو. قلت يا إخوانا أخوكم فلان ده ممتاز اللقاء الجاي المحافظة الجاي مجاش فين فلان يا إخوانا طريح الفراش فأجيبلكم إيه يا أخواننا معلش تعالوا نتوضأ لفلان ما يجيش بقى وليد يقول لي يعني أنا حسودي يعني لا يا أخي مش حسودي بس نتوضأ كلنا مهو مش عشان الأمر هضيع بنا مش هنعرف مين اللي حسودي بالضبط كلنا نتوضأ له طيب يجي أحمد يقول لي إيه لا أعمل مش هتوضأ أنا عارف نفسه الحمد لله أنا أعيني الحمد لله كويسة وأنا كله يتوضأ كله يبتسر يقتص الله ويتوضع له ونأخذ المال ونصبها عليه طيب حتى يبرأ بإذن الله تعالى اللي ميرضاش يأثم حرام بيرفض يجب عليه أن هو ايه يعمل كده طيب وهذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال مر عامر ابن ربيعة يعني اللي هيرفض ده مش أحسن من الصحابي الصحابي أدر أن يغتسل لأخيه ففعل اسمها القصة دي لا يا الله عامر بن ربيعة ده صحابي مر بسهل ابن حنيف صحابي وهو يغتسل طيب صحابي كان ايه خلع ثيابه وبيغتسل فصحابي شاف ايه شاف بياض جلده ياه شو جلده أبيض فقال لم أرك اليوم ولا جلده مخبأة ياه ده جلده أبيض من اللقاء اللي ما بتخرجش من بيتها أبدا مخبأة طبعا كان ده كان زمان على الأخوات اللي ما بيخرجش من بيتهم أبدا فلما بتخرجش من بيتها الشمس ما بيشوفهاش ما من الشمس طيب يقول لم ارك اليوم ولا جلد مخبأة فما لبث ان نبط به على طوله مرة وقع الارض. طيب فاتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ادرك سهلا سريعا الحق سهل اصابه السرع وقع على الارض. قال من تتهمون به? قالوا عامر ابن ربيعة. قال على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضع فينسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره وأمره أن يصب عليه طيب فاتقوا الله محدش يرفض حاجة زي دي حرام انك ترفض تأثم والشبه يتبع عليك اكتر انت مش رابط انت اللي عملتها طيب وهذا فرق بين الحاسد والعائن خدناها قبل كده خدناهاش ايه بحثوها ما الفرق بين الحاسد والعائن طيب طيب كنا وعدنا يا احبتي ان احنا ايه ناخد وعد ووعيد وعد ووعيد وعدنا في هذه الليلة في فضل الضعفاء والمساكين فهم وعودون بالجنة فعن عمران بن حسين رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم شاه في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء طيب وأيضا في حديث آخر تحادت الجنة والنار بيقادل بعض فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فما لي, فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم قال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها طيب وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفة أربعين سنة طيب وأيضا ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جوار مستكبر طيب وأيضا يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام بخمسمائة عام نصف يوم واضح لا إله إلا الله ويقول ربما يسعى سلم قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد الغنى محبسون أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وأحشرني في زمرة المساكين قالت عائشة رضي الله عنها لن يا رسول الله قال إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمره يا عائشة أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة طيب أما المتوعد بالنار المتوعد بالنار فعن أبي هريرة المتوعد بالنار المتكلم بكلمة تغض الله وإن كان لا يرى بها بأسا كلمة ممكن يخش بها النار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا الله بها درجات يرفع الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها يهوي بها في جهنم كلمه تودي طيب ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها ما يترين فيها لا يتطنب معناها ولا يفكر في معناها يهوي أو يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب وفي حديث إن الرجل لا تكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا طيب وجزى الله أخي وليد خير الجزاء فإنه رفع الكتاب الجديد إرشاد الأكياس ليكونوا من خير الناس ونحاول بإذن الله تعالى أن نأخذ منه مغتطفات وأول حديث فيه الذي لا يؤذي المسلمين يعني أنت عايز تبقى من أحسن الناس ومن خير الناس في شوية أحاديث خد واحد منه وتمثل به اعمل بهذا الحديث تبقى أحسن الناس وخير الناس بعض الناس يفكر أن خير الناس ده الغني أو القوي أو كذا وكذا لكن مقياس الخيرية الحقيقي عند رب الناس هو اللي يقول لك من أحسن الناس فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير أفضل المسلمين مين قال من سلم المسلمون من لسانه ويبه فهذا طريق للخيرية نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خير الناس والكتاب نزل على موقع أنصار السنة وعلى صفحتي في التواصل الاجتماعي المحاضرة انتهت إلي عايز يسمع أسئلة تدبرية عن صورة الحقة يستمع. أسئلة الدبرية عشان يحضر سورة الحق في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى طيب والعزي روح يروح أسئلة الدبرية في سورة الحق يقول تعالى ما نحن نستخدم دائما في أسئلتنا أسلوب ما هي كذا يعني كلنا دخلنا الامتحانات يقول لك ما هي أنواع كذا ما هي أقصان كذا وكذا ما هي بعد ما يكتب كلمة إيه؟ هي هي لكن في القرآن الحق ما الحق ما, ما هي الحق فلماذا في القرآن لم ترد ما هي وإنما يقول مثل الحق القارعة ما القارعة قد يقول قائل وربت في موضع واحد وهو قوله تعالى وما أدراك ما هي طيب طب ليه طيب بريح صرصر عاتية كلمة صرصر لمذكرة ولا مؤنث أحسنتم مذكر كلمة عاتية مذكرة ولا مؤنثة مؤنثة فلماذا لم يقل بريح صرصرة عاتية أو صرصر عاتي ليس الاثنين بقى بعض طيب ليه صرصر عاتية طيب سبع لياري وثمانية أيام عكس الليل ايه نهار طيب هل جمع النهار في القران النهار النهار. عمرك سمعت جمع النهار في القران طيب ما عكس كلمه الليل ولماذا لم تاتي كلمه النهار مجموعه في القران ولما اراد الله ان ياتي بها كلمه النهار مجموعه ما قالهاش مجموعه استبدلها بكلمة أيام سبع ليال وثمانية أيام السياق يحتمل سبع ليال وثمانية جمعناها فقال أيام فلماذا؟ فترى القوم الكلام عن قوم عاد فكيف يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم فترى القوم ويقن النبي صلى الله عليه وسلم ما شفهمش فكيف هذا؟ أعجاز نخل خاوية طب هنا قال أعجاز نخل خاوية وبصورة القمر قال أعجاز نخل منقعر فما الفرق ولماذا طب كلمة منقعر مذكر وكلمة خاوية مؤنثة والنخل واحد النخل نخل. طب نخل منقعر ولا نخل خاوية طيب مرة يوصفها بأنها منقائر مرة يوصفها بأنها يعني مرة يوصفها مذكر مرة يوصفها مؤنث لак kazoo رسول ربهم هل معصية واحدة تؤثر معصية واحدة تؤثر وما الذي يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم مستشهدا بما حدث يوم احد عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم احد فحصل ما حصل لما طغى الماء دي حاجة تتعلق بالرس لو شفت كلمة طاغا الماء نتلقى ما اتتوق طيب مع أنها رسمت بلياء في سورة طاها اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى طاغا نرسوه في بالألف الليينة في النازعات اذهب إلى فرعون إنه طغى فأما من طاغا فلماذا وما الفرق لما طاغا ما المقصود بطويان الماء وفي عهد وفي عهد من حدث طغيان الماء إذا كان هذا حدث في غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن يمنوح عليه السلام فلماذا جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حملناكم في الجارية مع أنه لم يحدث في عهدهم طغيان الماء ولم يحملوا في الجارية ويمكن منهم العوم وشبه فإذا حملوا في الجارية فإذا نفخ الصور نفخة واحدة إلى قوله يومئذ تعرضون معلوم أن النفخة الأولى هي نفخة الصعق ويليها نفخة العرض وبينهما زمن طويل فكيف يذكر هنا نفخة واحدة وهي نفخة الصعق وذكر فيها يومئذ تعرضون فكيف هذا في عيشة راضية عيشة راضية لماذا لم يقل عيشة مرضية عيشة مرضية في جنة عالية. ماذا اكتشف في العلم الحديث عن البساتين العالية البساتين العالية ولا طعام إلا من غسلين كيف وهناك أنواع أخرى من أطعمة مثل شجرة الزقون ليس لهم طعام إلا من ضغيع كيف يقول ليس لهم طعام إلا من غسلين الخاطئون ما الفرق بين الخاطئ والمخطئ وعلى فكرة نستخدمها في أسلوبنا وفي كلامنا وفي حوارتنا نستخدمها خطأ طيب الفرق بين الخاطئ والمخطئ إنه لقول رسول كريم بكلمة على القرآن طيب قول رسول طيب من المقصود بالقرآن هنا هل القرآن قول رسول وما الفرق بين الرسول هنا والرسول في سورة التكوير وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون في الأول نفى الإيمان مع الشاعر وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون ونفى التذكر مع الكاهن فلماذا فما منكم من أحد عنه حاجزين فما منكم من إيه؟ أحد وصف الفرض بالجمع فلم يقل عنه حاجز فما منكم من أحد عنه حاجز قال عنه حاجزين فلماذا؟ كفاء عليكم كده؟ قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي وليكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته